بوك تو دونايست اثنى عشر اثنى عشر. المشروبات. المشروبات أس شاي أنا أشرب شاي أنا أشرب شاي أس بيا كافي أنا أشرب قهوة أنا أشرب قهوة أس بيا منراون ودا أنا أشرب مياه معدنية أنا أشرب مياه معدنية بيش لي شاي اتشرب شاي مع أتشرب شاي مع الليمون بيشلي كافيه س زحار اتشرب قهوه مع سكر اتشرب قهوه مع السكر بيشلي ودا س ليد اتشرب ماء مع ثلج توق إيما بارتي هنا توجد حفلة الناس يشربون شامبانيا الناس يشربون شامبانيا خوراتا الناس يشربون خمر الناس يشربون خمر وبيرة بيشلي الكوهو الخمر اتشرب الخمر أتشرب ويسكي اتشرب ويسكي اتشرب ويسكي بيشلي مع رام اتشرب كولا مع رام Ас не обичам шампанско. Ла ухебу шампан. Ла ухеба шампан. Ас не обичам вино. Ла ухебул хамр. Ла ухебал хамр. Ас не обичам бира. Ла ухебул бира. Ла ухебал бира. Пебету обича мляко. Арадия, юхебу лебен. Арадия, юхебу обича какао и ябълку в сок. Артуфлю, юхебул какао, васира туфър. Артуфлю, юхебул какао, васира туфър. Женята обича портукао в сок. و فروت المراه تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت المراه تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت